إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا ثوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولكل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 قَالقُنا ثَوْفَكُمْ سَبْعَ قَرَارِئ قَوَمًا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْقَيناهُ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا وَإِنَّا عَلَى ذَهَبٍ به فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعلاف لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن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 ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين الله الله اكبر سمع الله لمن ومن حمده ربنا الحمد الله الله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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين، ثم أنشأنا قرونًا آ... ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى. كل ما جاء ورحمه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أَحَادِيثَ فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أَرْسَلْنَا موسى وَأَخَاهُ هارون باياتنا وسلطان مبين إِلَى فرعون وملئه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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى, وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وَإِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين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 Allah Akbar Allahu Akbar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 لا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشرك إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا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 وهو خير الراحمين وهو أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين الله أكبر, الله أكبر. سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. الله الله الحمد لله رب العالمين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 وَإِنَّكَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون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 الله الغليم الحمداً. لك الحمد。الله أكبر، الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله الله من الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما اتخذ الله من وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله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 الله الحمد. ربنا الحمد الله الله الله الله, أكبر. الله. الله, أكبر. الله. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا إن انه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أَنْسَوْكُمْ ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون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 ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر, وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله اكبر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 الله اكبر الله اكبر سورة أنزلناها وفرطناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم الله اكبر الله اكبر سمع الله حميدا ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله <تصفيق> الله أكبر الله أكبر, <تصفيق> الله أكبر. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمكم ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ظن ال ولولا إذ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله على ولولا إذ سمعت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 سمع الله حميد. ربنا ولك الحمد. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. Allah <laughs> Allah